كي بتاऊंगी لذكري الله وذو دنيا ذلك خير لكم ان كنتم تعلمون لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من الله واذكروا الله كثيرا وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا فَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا فَإِذَا بِهُمْ تَتَجَاوَزُهُمْ أَوْ لَهْوٌ فَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ ما عند اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ كل من دمره خي من الله ومن التجاره والله خير الراضقين والله خير الراضقين بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم اِذَا جَآءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ اِذَا جَآءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ ٱللَّهِ انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون الله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَن لِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فُطِبَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لاَ يَفْقَهُونَ ذَلِكَ لِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فُطِبَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لاَ يَفْقَهُونَ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تعجبك يَقُولُ تَسْمَعُ لِقَوْلِهِمْ وَيَقُولُ تَسْمَعُ لِقَوْلِهِم كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ قوم الظالم فاحذرهم قاتلهم الله قاتلهم الله, الله ان لا